وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم إنني أرحب بكم جميعا معاشر طلاب العلم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مما ينفعنا عند لقائه سبحانه وتعالى أيها الأفاضل إن العلم من فرائض الدين ومن شعائره ومما يشرف به المرء فالعلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أي جنس المسلم فيشمل المسلم الذكر والانثى من اهل الوجوب ففرض على المسلم ان يتعلم من امور دينه ما يقوم به الدين ولا يعذر مسلم في ترك التعلم لهذا الباب فاصول العقيده واصول الدين وما يصح به العمل الذي يجب على الإنسان فرض على المسلم أن يتعلمه وما زاد على ذلك فحكمه الاستحباب في حق الأفراد وفرض الكفاية في حق عموم الأمة وهو شرف لأهله وكيف لا يكون شرفا والتعليم من مهام الأنبياء ومن بعدهم من مهام الفضلاء ولذا جعله الله عز وجل طريق الرفعه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الرافع هو الله سبحانه وتعالى وما رفعه الله لن يخفضه أحد رفعة حقيقية يرفع الله الذين آمنوا منكم فشرط الرفعة الإيمان ثم العلم فالعلم لا يرفع ولا ينفع إلا مع الإيمان أما من خلى علمه عن الايمان فلا شك أنه لا يرتفع به الرفعة الحقيقية ولو ارتفع في نظر الناس فإنه لن يرتفع الرفعة الحقيقية النافعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وليست درجة واحدة والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا والله لا يستوون لا عملا ولا رفعه ولا مقاما فعمل العالم ليس كعمل غيره وخشية العالم ليست كخشية غيره ومنزلة العالم ليست كمنزلتي غيره ولذلك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فشتانا بين منزلة العالم وغير العالم والعالم يعبد الله بعلم فيقع عمله على الوجه المرضي والخشية تعظم في القلب بمقدار العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء وكلما عظم العلم عظمت الخشية ولذا يا إقوة من أسرار هذه الآية أن من علامات العلم النافع الخشية الواقعة في القلب فالعلم النافع يورث خشية في قلب صاحبه العلم بأسماء الله وصفاته علما صحيحا يورث الخشية في قلب صاحبه العلم بالاحكام يورث الخشيه في قلب صاحبه واذا وجد الانسان انه يتعلم ويتعلم ولا يزداد خشيه في قلبه فليقف مع نفسه وقفه فان هنالك خللا اما فيه واما في معلمه واما فيما يتعلمه فيراجع نفسه وينظر في حال معلمه وينظر فيما يتعلمه العلم خير كله اوله واخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سحّل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر انظروا إلى هذا الفضل يا أخو من أول الطريق من سلك سلك الطريق يلتمس وهذه الكلمة يلتمس تدل على أن العلم يحتاج إلى تواضع لا ينال العلم متكبر أبدا وإنما يؤخذ العلم بالتواضع يلتمس الالتماس طلب الأدنى من الأعلى يلتمس يسير في طريقه متواضعا يطلب العلم يلتمس هذا العلم ثم انظر من سلك طريقا يلتمس به علما فكل علم نافع دخل في هذا فضله وثوابه أن الله عز وجل ييسر له طريق الجنة وذلك أن العلم ذاته فضيلة وثواب وأنه يدل على الفضيلة والثوات فهو في ذاته عمل صالح وهو سبب لدخول الجنة ثم يدل على العمل الصالح الذي يكون طريقا إلى الجنة وطالب العلم تعرف الملائكة فضله ولذلك تحيطه بأجنحتها رضا بما يصنع العلم يشرف الناس فيه بمقدار ما يحصلون منه ليس بنسب ولا مال ولا مقام وإنما بمقدار ما يحصلون من العلم ولذا الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها لسبب وهو رضا بما يصنع وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذا في الطلب، فإذا حصل العلم انتقل إلى فضل عال أعظم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان الماء إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير الله يذكر العالم بالخير المعلم للخير في الملأ الأعلى والملائكة تستغفر له ومن في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له ثم حتى النملة في جحرها انتبه النملة من حيوانات البر ومن أصغر حيوانات البر وحتى الحوت الحوت من حيوانات البحر وأكبر حيوانات البحر فشمل هذا ما بينهما من الحيوانات من حيوانات البر وحيوانات البحر ولذا يعرف الفضلاء بموقفهم من العلماء مهما لمع لك الشخص ومهما ظهر عليه من عز الدنيا إنما يعرف فضله بموقفه من علماء الخير علماء السنة فإذا كان محبا لهم مداحا لهم بالحق مجاهدا بالذب عنهم فهو من أهل الفضيلة وإن كان فيه، فيهم قداحا قد فيهم مبغضا لهم متباعدا عنهم فهو على شيء من الشر يقوده إلى هذا البت وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ثم ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء المعلوم يا أخوة أن الميت إذا مات يرثه اقرباؤه ولذلك يقرر أهل العلم أن أقرب الأمة إلى الأنبياء هم العلماء ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين ورثوا الأنبياء والميت إذا مات إنما يرثه قريبه وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينفذ باق وهو ما تركه صلى الله عليه وسلم من العلم وليس كل من حمل كتابا أو قرأ على شيخ قد أخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وإنما الذي يأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من يغترف مما تركه صلى الله عليه وسلم فالفضل عظيم ولما كان فضل العلم عظيما كان شرطه كريما ووزنه ثقيلا فشرط العلم إخلاص لله عز وجل بأن يضع المسلم في قلبه أنه يتعلم لينفع نفسه بهذا العلم وينفع الآخرين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالعلم عبادة وشرطها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انحراف القلب في هذا الباب ما تحذيه فقال صلى الله عليه وسلم أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن قال فأتي به فعرفه نعمه قال فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النقر وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة والشرق الثاني العمل إن كان ما تعلمه الانسان فرضا فالعمل فرض وان كان دون ذلك فالعمل بحسبه وكان وزنه ثقيلا فالعلم ثقيل العلم ثقيل ولذلك يحتاج الى صبر طويل فالعلم لا يناله متكبر كما قلنا في اول الكلام ولا يناله ملول ولا عجول من لم يرزق الصبر لن ينال العلم لان العلم ثقيل اذا جلس الانسان في الحلقه يحتاج الى مجاهده يحتاج إلى صبر يحتاج إلى انتباه وقل أن يصبر على ذلك أحد ولذلك إذا نظرت إلى مجالس العلم وجدت روادها قليلا وإذا نظرت إلى المجالس المضحكات التي تقرب وتعجب ولا تتعب وجدت روادها كثيره العلم ثقيل يحتاج إلى صبر عظيم صبر في حضوره وصبر في المجاهد للاستماع لأنه ليس الشأن أن تحضر ولكن الشأن أن تحضر الشأن أن تحضر قلبك فإن العلم من الذكرى فلا بد فيه من قلب حاضر شهيد وسمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فيحتاج إلى صبر في هذا الباء يحتاج إلى صبر في تكرار الحضور وهذا يحرم منه كثير من الناس وذلك تجد أن كثيرا من ممن يتسمون اليوم بطلاب العلم عندهم تعليقات على أول الكتب يحضر أول الدروس يعلق على أولها ثم لا يصبر فيترك فينقطع فلا يحصل العلم لا يحصل العلم إلا من رزق الصبر على الإدامة ويحتاج إلى صبر في معاملة الشيخ ومعاملة الناس وغير ذلك يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أناف الذي يتعجل يريد أن يكون عالما في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لن يصبر على العلم العلم يحتاج إلى أن يتأنى الإنسان يفرح بما رزق ولا يتعجل أن يكون عالما بل يعلم أنه في خير ويسعى للاكثار من العلم ولا شك أيها الإخوة أن الفقه في الدين من علامات الخيرية في هذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن علامات إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في دينه والفقه في الدين أن يرزق العبد نية صحيحة وأن يتعلم علما صحيحا وأن يعتقد اعتقادا سليما وأن يعمل عملا صالحا هذا تفسير السلف للفقه أن يرزق العبد نية صحيحة يرزق الإخلاص وأن يتعلم علما صحيحا وأن يعتقد اعتقادا سليما وأن يعمل عملا صالحا فتعرف النفس ما لها وما عليها وتقوم بما لها وما عليها ولا شك أن من أنواع هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية فهي من الفقه في الدين وهي محمودة ولا شك أن روح الفقه وركنه الأعظم هو الدليل فالفقه انما يفضل ويعظم ويشرف بالدليل كل علم صحيح لا بد ان يكون مبنيا على الدليل من الكتاب والسنه او ما دل عليه الكتاب والسنه من الادله فهذا هو روح الفقه وركنه الاعظم الأدلة في دين محمد صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة والفلاح. العلم النافع هو الذي يكون مبنيا على الأدلة ولا شك أن في الفقه بالذات نحتاج إلى الأدلة أكثر لأن الفقه يقصر فيه الخلاف وتتلاطم فيه أمواج الأقوال فالنجاة فيه بالتمسك بالدليل فيما يظهر للعبد بخير فهم وهو فهم سلف الأمة فمن وفق لفهم الأدلة بفهم سلف الأمة فقد وفق للخير العظيم ولو نظرنا يا إخوة في تاريخ فقهنا إلى أئمتنا المعتبرين كالأئمة الاربعه وجدنا أن فقههم فقه الدليل وأنهم يحرصون على الدليل ويعظمون الدليل وأجمعت كلمتهم على ترك كل قول خالف الدليل ولو كان قولا لهم ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا منك كأ اجمع الناس وهذا فوق قول القائل أجمع العلماء أجمع الناس على أن من من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 فالموفق من طلاب العلم في باب الفقه من ينتقي من أقوال الأئمة ما وافق الدليل بحسب نظره وفهمه للأدلة ثم يعلم أن من خالف الدليل بحسب نظره من الأئمة مجتهد معذور مأجور فيعرف للعلماء المعتبرين فضلهم ويعرف للدليل منزلته فلا يترك الدليل من أجل فضل أحد ولا يهدر فضل أحد ممن له فضل من أجل الانتصار للدليل فهناك طائفتان أخطأت الطريق في الباب طائفة تزدر الأئمة وتطعن في العلماء المعتبرين بحجة الانتصار للدليل وهؤلاء نياتهم حسنة وحبهم للدليل طيب، لكنهم أخطأوا الطريق من باب، وهو إهدار فضل علماء الأمة. وطائفة لا تقيم للدليل وزنا، إلا بمقدار ما يوافق قول إمامهم. حتى قال قائلهم كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة والاولى حملها على التأويل فحكم على القرآن والسنة بالمذهب ولم يحكم على المذهب بالقرآن والسنة وكل الطائفتين أخطأ الطريق الموفق من عباد الله يعرف لأئمة الإسلام المعتبرين فضلهم ويحفظ مقامهم ويذب عن أعراضهم ويأخذ بما دل عليه الدليل من أقوالهم مرة كان يناظرني أحد المتعصب للمذاهب وقال أنتم لا تعرفون فضل الأئمة لأنكم تقولون ناخذ بما دل عليه الدليل قلت له نحن بحمد الله ليس عندنا إمام من أئمة الإسلام المعتبرين مهجورا ليس عندنا إمام من أئمة المسلمي المسلمين مهجورا ولذلك تجد في أقوالنا اختيار قول لأبي حنيفة رحمه الله لأن الدليل دل عليه وتجد اختيار قول للإمام مالك رحمه الله لأن الدليل دل عليه وتجد اختيار قول للإمام المطلبي الشافعي لأن الدليل دل عليه وتجد قولا للإمام أحمد بن حنبل لأن الدليل دل عليه لكن هات, عندي هات من عندك قولا واحدا تعترف فيه بفضل إمام من الثلاثة غير إمامك فسكت ومما يحكى أن أحد العامة اراد ان يتزوج فقال الشيخ الذي يعقد له قل قبلت الزواج بفلانه على مذهب ابي حنيفه النعمان قال الشاب عامه قال قبلت الزواج بفلانه قال الشيخ قل على مذهب ابي حنيفه النعمان قال لا قبلت الزواج بفلانه يكفي قال لا ما يصح لا بد ان تقول على مذهب ابي حنيفه فقال له طيب والد ابي حنيفه كيف صح نكاحه ما كان على مذهب ابي حنيفه التعصب آفة وإهدار فضل العلماء آفة وأهل الحق وسط بين الفريقين يعرفون للعلماء والأئمة المعتبرين فضلهم ويأخذون بما دل عليه الدليل ولا شك أن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف فإنه صلى الله عليه وسلم قال فان من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه فإذا وجد الاختلاف وجب الرجوع إلى الدليل والأخذ بما دل عليه الدليل ونحن إن شاء الله عز وجل سنتدارس في مجالس هذه الدورة قواعد في البيوع أو ما يسمى بالمعاملات المالية ولا شك ان الفقه في البيوع فقه من الاهميه بمكان لانه لا يخلو مكلف من بيع لا يمكن ان يموت انسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع او يشتري لا بد من بيع فهو تعم به البلوى ولا بد من معرفة فقهه وأحسن طريقة لضبط الفقه ضبط الكليات فمن ضبط الفقه بالكليات استقامت له الجزئيات ومن تتبع الجزئيات غير ناظر إلى الكليات أو شك أن ينسى ما قرأ منها، ولذلك دائما إذا كنت تقرأ في كتب الفقه فحرص أول ما تقرأ في الباب أن تعرف ما هو الأصل فيه عند العلماء. إذا جئت تقرأ في باب الآنية قبل أن تشرع في المسائل وتقرأ المسائل وتفرعاتها. اعرف ما هو الاصل في الانية عند العلماء واضبطه هذه الكلية الاصل في الاواني الطهارة والاباحه الاصل في الاواني الطهارة والإباحة خلاص اصبح هذا الاصل مضبوط ثم اقرأ المسائل سينضبط لك الفقه ونحن إن شاء الله عز وجل نحاول ضبط البيوع بذكر القواعد وسيكون المنهج إن شاء الله أن سنطرح القاعدة ونشير إلى خلاف العلماء فيها إن كان تمت خلاف ونذكر الراجح فيها مدللين عليه ثم بعد ذلك نربط القاعدة ببعض مسائل البيوع الواقعة كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج من القاعدة ثم إذا بقي عندنا وقت في الدورة سنقرأ فيما صطّرَ وشيخ الإسلام التميم رحمه الله في قواعد المعاملات في القواعد النورانية هذا فضل زيادة إذا بقي عندنا وقت في الدورة ولا في الأصل إن شاء الله نطرح القاعدة ثم نشير إلى الخلاف فيها ومعناها الإجمالي والأدلة عليها ونربطها ببعض الصور الواقعة في المعاملات في المعاملات المالية المعاصرة. ولكن قبل أن نشرع في القواعد نحتاج إلى مدخل في ثلاثة أمور الأمر الأول عن القواعد والأمر الثاني عن البيع والأمر الثالث عن المعاملات المالية أما القواعد فنحتاج أن نعرف حقيقتها عندما نقول قواعد ماذا يعني العلماء بالقواعد القاعدة في لسان العلماء يقول حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في اكثر من باب حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في اكثر من باب اشرح هذا الكلام حكم الحكم يا اخوه نسبة أمر إلى أمر يحتمل الإثبات أو النفي نسبة أمر إلى آخر يحتمل الإثبات أو النفي هذا حكم فلان صادق هذا حكم نسبت الصدق إلى فلان يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن لا يكون هذا حكم وذات بعضها للعلم يعبر فيقول عن القواعد الفقهية قضية بدل حكم قضية كلية المعنى واحد لأن القضية ما معناها أن ينسب الإنسان إلى آخر امرا يحتمل الإثبات أو النفي رافع قضية في المحكمة نسب الى اخر مثلا او غصب ارضه هذا يحتمل الاثبات ويحتمل النفي اذا يا اخوه اذا قلنا حكم او قلنا قضيه فالمعنى واحد حكم كلي كلي معناه انه يصلح أن يصدر بكل يصلح ان يصدر بكل والقواعد الفقهية كلية بالقوة يعني تصلح لجميع الفروع طيب يقول بعض الناس كيف تقولون كلي ولها مستثنيات القواعد الفقهية لها مستثنيات وسنذكر نحن ان شاء الله في الدروس مستثنيات يقولون كيف تقولون كلي ولها مستثنيات نقول كل مستثنى كل مستثنى بد أن تكون فيه صفة خاصة أو مانع منع من دخوله وبالتالي هو غير داخل في القاعدة اصلا يا أخوة سبحان الله هذه الشريعة عدل كلها حتى في الأحكاء لم يفرق ربنا في الحكم بين شيئين متساويين من كل وجه إذا وجدنا الشيئين قد اختلفا في الحكم فنعلم أن بينهما فرقا ولو لم يظهر لنا في بادي الرأي الشريعه عدل كلها فإذا وجدنا للقاعدة مستثنى لابد أن نعرف أن هناك فرقا اقتضاء يخرج من القاعدة وبالتالي هو غير داخل تحتها أصلا لوجود الفارق حكم كلي يتعرف يتعرف ما قالوا يعرف وما قالوا يعرف قالوا يتعرف تعرفون يا اخوه في اللغة قاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى اذا كانت المادة واحدة يعني هذا ليس على اطلاقه اذا كانت مادة الكلمتين واحدة فالزيادة في المبنى زياده زيادة في المعنى يعرف ويتعرف مادتهما واحده ويتعرف فيها زياده في المبنى ففيها زياده في المعنى يتعرف يعني تحتاج الى اعمال ذهن لا تعرف مباشره تحتاج ان تبذل جهدك في اعمال ذهنك حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية يعني حكم المسائل الفقهية مسألة مسألة مباشرة يعني من نفس القاعدة من لفظ القاعدة تعرف الحكم جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر وعندما اذن العصر شككت في انتقاض الوضوء لكني لم اتوضا وصليت العصر والان بدا الشيطان يلعب بي يقول صليت العصر بلا وضوء فهل صلاه العصر صحيحه اقول له نعم صلاه العصر صحيحه لان اليقين لا يزول بالشك انت متيقن انك توضات وشككت في الانتقاب واليقين لا يزول بالشك من لفظ القاعدة تعرفت على حكم الجزئية الفقهية مباشرة من لفظها هذا قولنا مباشرة يا إخوة يفرقون فيه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ما يسمى بأصول الفقه أصول الفقه لا يعرف منها الحكم مباشرة يعني لو جاءني شخص وقال يا شيخ ما حكم اعفاء اللحية قلت له والله يا أخي الحبيب اعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب اعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب الأمر غير ظاهر هنا يعني ما العلاقه بين اعفاء اللحيه والامر للوجوب احتاج ان اقول له اعفاء اللحيه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وفروا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى وهي اوامر والامر للوجوب في اكثر من باب وهذا عند بعض أهل العلم وليس عند كل العلماء لأن الذي يدخل بابا واحدا يسمونه ضابطا والقاعدة تدخل أبواب كثيرة عندما نأتي فنقول الأصل في الأواني الطهارة الأصل في الأواني الطهارة هذا خاص بباب الآنية فبعض أهل العلم يقولون هذا ضابط وليس قاعدة لأنه لا يدخل أكثر من باب يمكن أن نقرب القواعد الفقهية فنقول يا إخوة القاعدة كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيره لو سالنا سائل قال ما هي القواعد الفقهيه ما هي حقيقتها نقول كلمات موجزه تتضمن حكم حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة فالقواعد لابد فيها من الايجاز ما تاكل القاعدة في سطحها في كلمتين ثلاث كلمات نصف سطر سطر سطر ونصف تتضمن حكما فقهيا لا بد ان يكون فيها حكم فقهي يسمع ويفهم الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال العاده محكمه فيها حكم عندما تسمعه تعرفه ينطبق على مسائل كثيره فليست هنا قاعدة لمسألة ولا مسألتين القاعدة تدخل تحت مسائل كثيرة مما يتعلق بالمدخل في القواعد الفقهية شيء مهم جدا وهو هل القواعد الفقهية حجة يستند إليها؟ هل القواعد الفقهية حجة يستند إليها؟ اختلف العلماء في هذا الباب فقال بعض اهل العلم القواعد الفقهية ليست حجة لانها من كلام العلماء فلا تكون حجة بذاتها الا اذا اجمع عليها العلماء وقال بعض اهل العلم القواعد الفقهية حجة لأن أحكامها مقررة بالدليل والذي يظهر والله أعلم أن القواعد الفقهية حجة على تفصيل بمعنى هل يصح لي وأنا طالب علم إذا جاءني العامي يسأل عن مسألة أن أستند إلى القاعدة الفقهية في ذكر الحكم له نقول الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز على تفصيل لأن القواعد هنا على ثلاث مقامات المقام الأول أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها مثل قاعدة الخراج بالضمان الخراج بالضمان قاعدة فقهية مأخوذة بلفظها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءني رجل قال يا شيخ أنا اشتريت سيارة اشتريت سيارة واستعملتها سافرت بها ورجعت وتحركت بها في البلد ثم وجدت فيها عيبا فرددتها الى البائع فهل يجب علي ان اعطيه اجره مقابل استعمالي للسياره لان الان انا سارد السياره واخذ القيمه هل ادفع له اجره اقول لا لان الخراج بالضمان الخراج هو نفع الشيء بالضمان يعني مقابل ضمانه يا أخي أنت عندما اشتريت السيارة لو تلفت على من يكون ضمانها عليك أنت وإنما تعود بأرش العيب فقط فما دام أن الضمان عليك فالخراج لك لو أجرتها لو أخذت كلها لك لأن الضمان عليه فأنا أقول له لا يجب عليك أن ترد شيئا لأن الخراجة بالضبع هذه قاعدة أو يأتيني إنسان فيقول يا شيخ ما حكم شرب الدخان فأقول له شرب الدخان حرام لأنه لا ضرر ولا ضرار لأنه لا ضرر ولا ضرار والدخان فيه ضرر وفيه ضرار وهذا في الحقيقة نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله العلماء قاعدة وإن كان الأولى والأحسن أن يذكر النص فالأفضل والأولى أن يقال مثلا لا يجب عليك أن ترد شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضماء فهو أحسن وإن كان الحكم واحدا المقام الثاني أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بالمعنى أن تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بالمعنى وهنا يصح الاحتجاج بها لأن الاحتجاج بالمعنى الصحيح للدليل جائز جاءني انسان قال يا شيخ هل يجوز للانسان ان يشرب الماء بنية انه خمر هل يجوز للانسان ان يشرب الماء ان يشرب الماء بنية انه خمر اقول له لا يجوز لان الامور بمقاصدها وهذه قاعدة ماخوذه من مجموع النصوص من معاني النصوص وهذه قضية مهمة جدا يأتيني شخص يقول هل يجوز أن أتزوج بنية الطلاق وإن كان هذا سيأتينا إن شاء الله يعني نعلق عليه في قاعدة من القواعد التي سنتكلم عنها نقول لا لا يجوز ولو قال جمهور العلماء إنه يجوز نقول لا يجوز لا يجوز أن تتزوج بنية الطلاق لأن الأمور بمقاصدها فالقصود مؤثرة في العقود المقام الثالث أن تكون القاعدة استقرائية يعني مبنية على تتبع الأحكام. وليس لها دليل خاص وهنا يكون حكمها حكم القياس يكون حكم حكم القياس لا يحتج بها إلا إذا فقد الدليل لا يحتج بها إلا إذا فقد الدليل لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول القياس للفقيه كالميته للمضطر القياس للفقيه كالميتة للمضطر لا يجوز للفقيه ان يقيس مع وجود النص لكن اذا فقد النص جاز له القياس من استقراء الاحكام وليس لها دليل خاص بها فأي تعامل معاملة القياس اذا جاءتني مسألة ابحث لها عن دليل خاص فان لم اجد الحقتها بقواعدها الاستقرائية جاءني انسان قال يا شيخ انا بعت بيتي وفي داخل السور نخل نخل مثمر لم نتفق عليه في البيع بعت البيع بعت البيت وأنا الآن أريد أن اخذ النخل هل يجوز لي أن اخذ النخل؟ أسأله سؤالا لأن لست من أهل البلد مثلا فأقول هل يعد النخل داخل الفناء في العرف عندكم من البيت؟ أو لا يعد من البيت؟ إن كان يعد من البيت فلا يجوز لك أن تأخذه لماذا؟ لأن التابع تابع التابع لشيء في وجوده واسمه تابع له في حكمه فلما بعت البيت دخل في البيع النخل فليس لك أن تأخذه الحقنا هذه المسألة بنظائرها وهي أن كل شيء يتبع شيئا في وجوده يتبعه في حكمه إلا ما استثني وقام الدليل على استثناء إذن القواعد الفقهية تصلح للاحتجاج على ما ذكرنا في التفصيل طيب ننتقل طبعا هناك أشياء كثيرة تتعلق بالقواعد لكن نقتصر على ما نحتاج إليه ننتقل الى النقطة الثانية وهي البيع ما هو البيع عند العلماء البيع في اللغة يقول مبادلة شيء بشيء مبادلة شيء بشيء هذا هو البيع في اللغة لان البيع كان معروفا قبل الاسلام فهو له معنى في اللغة وتعرفه العرب وهو عندهم مبادلة شيء بشيء. فكل شيء في مبادلة يسمونه بيعا. والبيع يأتي بمعنى الإعطاء ويأتي بمعنى الأخذ. يعني البيع يسمى بيعا والشراء يسمى بيعا وذلك يقولون في كتب اللغة هو من الأضداد من الأضداد يعني يطلق على الضد الذي يبذل السلعة يسمى بائعا والذي يقبضها يسمى بائعا تقول بعت بمعنى بذلت السلعة وتقول بعت بمعنى اشتريت السلعة كلاهما صحيح في اللغة واختلف في اشتقاقه من اين جاءت كلمة البيع للبيع الاصطلاحي فقال اكثر الفقهاء انه مشتق من الباع قالوا جاءت الكلمة من الباع لماذا قالوا لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد باعه إلى الآخر كانوا عند عقد الصفقة يتصافحون فيمد كل واحد من المتبايعين باعه إلى الآخر فسمي البيع بيعا والأقرب إلى كلام أهل اللغة أن أصل البيع سمي بيعاً من باع بمعنى ملك من باع بمعنى ملك لأن البيع يقتضي الملك يقتضي الملك وأما البيع في اصطلاح العلماء فله تعريفات كثيرة لكن سأذكر أدق التعريفات في نظري والله أعلم ان البيع مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه بمثل احدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض مبادله مال ولو في الذمه وساشرح هذا مبادلة مال ولو في الذمه او منفعه مباحه على التأبيد غير ربا ولا قرض مبادله هذه الصيغه تعرف عند اهل اللغه بالمفاعله والمفاعله لا بد فيها من طرفي فالبيع لا بد فيه من طرفي وذلك الانسان لا يبيع ماله لنفسه لابد من طرفين مبادلة مال طبعا نحن الآن يا إخوة بحكم العرف إذا أطلق المال نتصور مباشرة النقود نتصور مباشرة النقود وليس هذا هو المراد بالمال فقط عند الفقهاء بل المال يشمل كل عين ينتفع بها وتملك يشمل كل عين ينتفع بها وتملك النقود مال الكتاب مال السيارة مال القلم مال إذن ما هو المال؟ العين المنتفع بها القابلة للملك العين المنتفع بها القابلة للملك هذا هو المال اذا لو بادل الإنسان سيارة بسيارة هذا بيع لو بادل كتابا بكراس هذا بيع لو بادل سيارة بمال هذا بي بنقد هذا بيع مبادلة مال ولو في الذمه هنا يشير الفقهاء إلى أن المبيع يا إخوة قد يكون حاضرا معينا قد يكون حاضرا معينا بعتك هذه السياره اذا هذه السياره حاضره لان الاشاره لا تكون الا لموجود وقد يكون تكون المبادله لعين في الذمه موصوفه وصفا يرفع عنها الجهاله والغرر بمعنى انها ليست موجودة بعينها ولكنها في ذمة صاحبها إما أن تكون غائبة مثلا بيت في مدينة أخرى فيقول ابيعك بيتي الكائن في كذا الموصوف بكذا وكذا وكذا وكذا أو تكون غير موجودة اصلا وإنما تقع في المستقبل وهذا ما يسمى ببيع السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة اذا العين المبيعة قد تكون موجودة بعينها وقد تكون في ذمة البائع وفي ذمة البائع إما أنها موجودة بحقيقتها ولكنها غائبة فيصفها وصفا يرفع الجهاله والغرق وإما أن تكون غير موجودة اصلا وهذه خاصة بالسلم فقط خاصة بالسلم مبادلة مال ولو في الذمه أو منفعة مباحة المنفعة ليست عينا، ولكنها تنتج من عين ونحوها. مثل لو كان عند الإنسان بيت، وهذا البيت طويل، ممتد. فجاء جيرانه في الخلف وقالوا والله نحن يشق علينا أن نذهب من خلف بيتك إلى المسجد مثلا وما شاء الله بيتك طويل نريد أن نشتري منك منفعة المرور بأرضك افتح لنا طريقا نشتري منك منفعة المرور هذا بيع طيب لما لا يكون إيجارة لأنه هنا يكون على التأبيد ليس محدد المدة لا يشترون منه هذا هذه المنفعة ما يملكون الأرض ولكن يملكون منفعة المرور على التأبيد ما بقيت العين ما بقيت العين ويدخل فيها الآن ما يسمى ببيع الخلو إنسان يعني مستأجر محلا هذا المحل في السوق وأصبح له اسم وأصبح معروفا وأصبح الناس يقبلون عليه وأصبح فيه فائدة هو ما يملك المحل مستأجره فيأتي إنسان فيقول أخرج منه وخذ مئة ألف هذا معناه أن يبيع منفعته في هذا المحل بهذا المبلغ يتنازل عن منفعته التي يحصلها من هذا المحل بهذا المبلغ والصحيح أنه جائز بشرط أن يكون عقد الإجارة ساريا ما يكون انتهى من الاستئجار ويأخذ خلوه يكون العقد قائما يجوز للإنسان أن يبيع منفعة المكان الذي أسسه وأصبح الناس يقبلون عليه في مقابل مال. ولكن يشترط في هذه المنفعه أن تكون مباحة إباحة مطلقة كما سيأتينا إن شاء الله إباحة مطلقة يعني بدون قيد وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة يعني بيع الكلب وسنتكلم عنها إن شاء الله لأنها من المسائل مهمة اليوم في هذا الزمان مبادلة مال ولو في الذمه أو منفعة مباحة بمثل أحدهما إذن قد يكون البيع مبادلة مال بمنفعة وقد يكون مبادلة مال بمال وقد يكون مبادلة منفعة بما المهم أن يكون أحد الطرفين مالا أو منفعة ويكون الطرف الآخر مالا أو منفعة على التأبيد وهذا لإخراج الإجارة فان الاجاره مبادله منفعه بمال مؤقته ليست على التأبيد غير ربا لماذا استثنى العلماء الربا لان المعنى السابق ينطبق على الربا مبادله مال ولو في الذمه بمال على التابيد فاحتيج الى اخراجه فقيل غير ربا فيخرج الربا ولا قرض فان القرض كذلك وهو لا يسمى بيعا في لسان العلماء هذا تعريف البيع هناك ما يسمى عند الفقهاء واذ قل من يتطرق اليه بالصفات اللازمه للبيع وهذه من حقيقة البيع بالصفات اللازمه للبيع ومن تلك الصفات الا يضمن راس المال والا يضمن ربحه البيع يكون فيه مخاطره ان يذهب راس المال كله او يبقى كله او يزيد او يزيد فلا يصح ان يضمن المبيع بان يبقى على التأبيت قل مثلا انا اضمن لك هذه السلعة مدى الحياة طبعا الاخبار بالواقع شيء والضمان شيء اخر فلا يضمن رأس المال بل هو قابل للذهاب ولا يضمن الربح بل قد يربح فيه وقد لا يربح فيه وسياتي ان شاء الله امثله لقواعد لمسائل معاصره تتعلق بهذه الصفه الأمر الثالث مثلاً توقف في الفترة طيب ندخل في المعاملات المالية ولن أجلها إلى. طيب الأمر الثالث المعاملات المالية نسمع هذا المصطلح مصطلح المعاملات المالية ومصطلح مركب من المعاملات والمال والمعاملات جمع معاملة والمعاملة كما قلنا مفاعله تكون بين طرفين والمقصود بالمعاملات عند الفقهاء الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس هل تسمى عند الفقهاء بالمعاملات ولكن تلحظون يا أخوة أن هذا المعنى أعم من المعاملات المالية ولذلك يقول بعض الفقهاء المعاملات خمسة المعاوضات المالية والمناكحات والمخاصمات والأمانات والتركات المعاوضات المالية مثل البيع والإجارة هذه معاملات والمناكحات فالزواج والنكاح من المعاملات والمخاصمات يعني النزاع والقضاء فهو من المعاملات والأمانات كالودائع ونحوها فهي من المعاملات والتركات التي قسمة الميراث من المعاملات وذلك احتجنا الى تقييد المعاملات بالمالية حتى نخرج بقية الخمسة فمعنى المعاملات بمعناها العام الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس فاذا اضفنا المالية قيدناها نعم فأصبح المعنى الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في المال والمال كما قلنا بمعناه العام الذي ذكرناه وهو العين المنتفع بها القابلة للملك فعلى هذا فالبيوع جزء من المعاملات المالية هناك بعض المصطلحات تكثر في مسائل المعاملات احب ان اشير اليها ليكون عندنا معرفه فقهيه بها لأننا نريد أن يكون عندنا شيء من الالمام الكلي الصحيح بالديون لان يا اخوه يعني من المهم جدا في دراسة الفقه أن يدرس الفقه بملكه الفقه حتى تنتفع به لابد ان يكون عندك ملكة دراسة الفقه دراسة هذية للمسائل تنتج حافظا ولا تنتج فقيها وذلك كثير من طلاب العلم قد يعرف بعض المسائل لكن لا يستطيع ان يفتي ليس عنده ملكة لان الملكه في الفقه معناه يا اخوة أن تفهم المسألة فهما صحيحا وان تنزلها على وقائع الناس تنزيلا سليما تفهم المسألة التي يذكرها العلماء فهما صحيحا ثم تكون عندك قدرة على أن تنزلها على وقائع الناس تنزيلا سليما لأن وقائع الناس لا تأتيك كما هو في الكتب وقائع الناس تتشبه تأتي بصور مختلفة فإذا لم يكن عندك ملكة لا تستطيع أن تفتي أو تفتي خطأا وذلك من لطيف القول أذكره من باب تخفيف المجلس يقول بعض المشايخ معنا في التوعية في الحج يقول نحن في التوعية مثل الطلاب الذين يذاكرون الدروس فإذا دخلوا الاختبار جاءت الأسئلة من خارج المقرب يعني نحن نأتي ونحن نعرف مسائل الحج بحمد الله ونعرف تفاصيلها لكن أسئلة الناس كل سنة تاتينا أشياء جديدة الذي ما عنده ملكة لا يستطيع أن يتعامل معها لكن الذي يفهم المسائل بملكه. يعرف أن هذه الصورة ترجع إلى ذلك وذلك يا الفقه يحتاج إلى ملكه أن يفهم فهما صحيحا بكلياته والله يا اخوان ما وجدت أن الإنسان ينتفع بالعلم إلا إذا أحبه لابد أن يحب الإنسان العلم الذي يدرسه حتى يقبل عليه بكليته ثم درسه دراسة تنمي الملكة عنده ثم عمل على تطبيقه على وقائع الناس فنحن نحاول أن يكون عندنا معرفة بمثل هذا الأمر يعني من المصطلحات التي تطرح في هذا الباب النوازل نوازل البيوع نوازل البيوع عند اهل العلم معناها الامور المستجدة في البيوع بذاتها او بوصفها الأمور المستجدة في البيوع بوصفها بذاتها أو بوصفها بذاتها إما أنها جديدة اصلا مثل بيع الأسهم بيع الأسهم جديد ما كان موجودا أو بوصفها أصلها قديم ولكن يتجدد الوصف مثل صور الربا الربا قديم لكن الآن صور كثيرة في البنوك نوازل ومثل النوازل القضايا المستجدة القضايا المستجدة هي مثل النوازل في المعنى ومنها ما يسميه الفقهاء بالواقعات الواقعات وتكثر عند المالكيه كثيرا عند المتقدمين الواقعات معناها المسائل الواقعة التي تحتاج إلى استنباط حكم المسائل الواقعة التي تحتاج إلى استنباط حكم ومنها الفتاوى والفتاوى معناها أن ينقل طالب العلم رأي العالم في المسألة بدون أن يقرر الحكم من عنده بمعنى ما درس المسألة ولكن يعرف رأيه يعني مثلا جاء إنسان وقال يا طالب العلم يا شيخ أنت تدرس عند المشايخ أنا وجدت صوره من البيوع في البنك ما حكمها تقول والله أنا ما درست هذه المسألة لكن سمعت الشيخ ابن باز مثلا يقول في هذه المسورة بعينها إنها حرام تسمى بالفتاوى ينقل طالب العلم رأي العالم دون أن يختار وهذه شرطها أن يكون طالب العلم ضابطا لتلك الفتوى عن عالم معتبر يعني لا بد أن يكون ضابطا لتلك الفتوى أما مسألة اظن والله الشيخ بن باز مرة قال كذا او ما يضبط الصوره هذا ما يجوز ابدا ولا بد ايضا ان يكون عن عالم معتبر الان بعض طلاب العلم يقول افتى العلماء في هذه المساله بكذا واذا سالت من الذي افتى بها قال والله قراتها في تويتر لداعيها الفلان الفتاوى والاحكام لها اهلها المعتبرون ولا تؤخذ عن كل احد وليس كل من برز في اعلام او في وعظ او في نحو ذلك اخذت عنه الفتوى ولا يحل طالب العلم ان ينقل الفتوى الا عن اهلها المعتبرين من اهل العلم الذين شهد لهم بالاهليه في هذا البن هذا ما يتعلق بالمعاملات مما يحسن أن نشير إليه مسألة العقود المالية وأنواع العقود المالية ترون نتوقف بس من أجل أن يتوضى لا أجل أن يتوقف نتوقف ونكمل بعد الصلاة ونشرع في القاعدة الأولى طيب إن شاء الله لعلنا يا نتوقف هنا إن شاء الله بعد الصلاة سنشرع في اكمال المدخل في أنواع العقود ثم نشرع في القاعدة الأولى ثم قبل صلاة العشاء نفتح باب الأسئلة في الدرس ثم بعد صلاه العشاء على ترتيب الاخوه اذا كان هناك يعني سيفتحون الباب للاسئله العامه ان شاء الله يكون ذلك والله اعلم صلى الله